ايوه اتفضل الحمد لله وشهد الله لا اله الا الله احله ولا شريك له وشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق من هذا جهنم خبثا منهم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم رحيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم أعمى ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمري محدثات كل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولاً نذكر بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جمعاء أن يكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة في حديث أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ناحية من أصحابه فسجد وأطال السجود حتى قال عبد الرحمن بن عوف خشيته على النبي السلم فلما رفع رأسه صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك عن سجوده فقال إن جبريل أخبرني أن الله قال من صلى عليك صلاة صليت عليه بها وفي رواية من صلى عليك صلاة صليت عليه عشرة فسجد من السلم شكرا لربه عز وجل فوالعبد الشقول رضي الله صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا على ذلك فالحاصل أن هذا حق من أعكد الحقوق علينا أن نكفر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل الله إن الله وملائكته صلوه على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالإنسان يقتضي بفعل الله عز وجل كما أننا يعني نتلمس الاقتداء بآثار رحمة الله بآثار صفات الله عز وجل في في عطائه في حيائه في عفوه فكذلك في أفعاله فمن أفعال الله أنه يصلي على نبيه ومع أن الله يصلي على نبيه يذكره بالثناء الجميل والذكر الحسن في الملأ الأعلى فهذه سلة نحرص عليها ليس فقط في يوم الجمعة السلام يقول أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة ما معنى أكثره أكثره معناها أن الإنسان لا ينفك عن ذلك في كل يوم المسلم لا ينفك عن الصلاة على السلام في كل يوم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته لذلك فالمتأمل في كلمة أكثر من الصلاة عليه ماذا يفهم من ذلك يفهم من ذلك أن سلم أمران أن نصلي عليه في كل يوم وليلة ولكن نكثر من ذلك في يوم الجمعة يقول له ورد يومي يعني عندما يعني الإنسان يتخيل أنه بكل صلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليك عشرة وصلاة الله على العبد هي ذكره بالذكر الحسن والثناء الجميل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليك اللهم صلي على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله الليلة وفي كل خميس في الساعة الحالية عشر إن شاء الله هنبدأ في بحث كنا قد جمعناه ودائما أنا من باب تيسير على طلاب العلم حتى يعني يكونوا في وقت الدرس منشاغرين بالاستماع والتدبر نحن في الأغلب بفضل الله لا نبدأ في بحث إلا وقد جمعناه لكم لأن لا يعني تحملوا عبء الكتابة فبفضل الله جميع الدروس بتكون يعني أبحاث مكتوبة جمعناها من باب يعني كما ذكرنا التيسير والتسهيل عليكم فما عليكم فقط إلا أن تقوموا بطبعة البحث وهذا مهم لا فقط أن أنا أحمل البحث على الجهاز مثلا الحاسب أو اللاب أو الجهاز الكمبيوتر مثلا وأستمع وأنظر إلى الشاشة هذا لا أكثر. هذا لا أكثر لأننا في كل بحث لنا زوائد لنا حواشي لنا فوائد وضحك ذا؟ فقد يقول القائل انا البحث عندي مثلا على الجهاز وأنا بكتب الفوائد في كراسة أو ورق خارجي نقول لا الورق قد يضيع قد نضعه في مكان منفصل ثم تخيل حينما تكون الفوائد في, في ورق والبحث في جانب آخر يعني تشتيت البحث في في محمد مثلاً في فايل على الجهاز والحواشي المتعلقة بالبحث ويوجد رأسها في مكان آخر هذا تشكيل فالأفضل للم الشمل الشمل الذهني والشمل العلمي ان احنا نطبع البحث أولا ونحرص عندما نطبع البحث ان يكون هناك ورقة ورقة يعني ايه يعني ما, ما نطبعش البحث اه بيكون ورق مطلاحق يعني نعمل الورقة والورقة التي أمامها بتكون خالية فاضية يعني عشان نكتب الزوائد والحواش والفوائد وهذا عن تجربة حينما تكون الفوائد مع البحث في منزمة واحدة هذا أيصف حينما مثلا نعود إلى البحث بعد أيام بعد, بعد سنوات بيكون معنا البحث ومعنا الفوائد في نفس المنزمة من مثلا إشارة كده كما أنا أنقلكم تجربة فنعمل يميجي مثلا وانا في فائدة بكتب بقضع علامة معينة مثلا مثل حرف ستين مثلا او رقم معين ها واجه في الصفحة المقابلة اللي هي الصفحة قالية ها اضع نفس الرقم ووضع ووكتب الفائدة لكن عندنا ملزامة واحدة فيها البحث مضبوع وفيها الفوائد ها بحس ان الفوائد لا تضيع في ورقة خارجية وكما ذكرنا أن من فضل الله أن الأبحاث عنكم تكون جاهزة لا نكلفكم بالكتابة فقط السماع والاستماع والتدبر والمذاكرة والسؤال والاختبار تكون حاشية زائدة فائدة لأننا أيضا في الأغلب بفضل الله لنكتفي بمجرد البحث المجبوع لنحن نجمعه بل بنضيف إليه فوائد نضيف إليه فوائد هذه واحدة الأمر الثاني أن هذه القواعد جمعناها في علم الحديث بفضل الله ونحن نميك كثيرا إلى مثل هذه الجموع من قبل جمعنا قواعد في فقه الزكاة قواعد في فقه البيوع والآن اليوم إن شاء الله نبدأ في قواعد في علم الحديث إن شاء الله بعد بحث إمام العظمى. أيضا بحث جمعناه اسمه قواعد أصولية دراسة نظرية وطبقية قواعد أصولية دراسة نظرية بنصف القواعدة الأصولية ونطبق عليها في الفروع الفقهية باب الصلاة باب الحج باب الطلاق باب الطهارة باب النكاح فبنصف القواعدة الأصولية لأن هذا هو حينما نقول القواعد الأصولية تطبقها. جمعنا بين فرعين لأننا نحن نعلم هناك كتب في الفقه وهناك كتب في الأصول. كتب الأصول بتشمل ها بتشمل القاعدة الأصولية. كتب الفقه بتشمل فروع فقهية. فحينما نجمع الأمرين في بحث واحد نذكر القاعدة الأصولية نذكر تعرفها. أقوال العلماء فيها ثم تطبيق لها ثم تطبيق لها في آه الفروع الفقهية المختلفة فهذا يكون جمع بين لأن جمع بين الأمرين لأن مادة الأصول مادة جافة مادة جامدة فكثر التناول المسائل الأصولية بدون تطبيق قد يعطي نوع من الجمود في الدرس بخلاف حينما نأخذ القاعدة الأصولية نصها كذا مثلا معناها كذا ثم تطبيقات عليها بمثالين بثلاثة بحسب ما يفتح علينا ربنا تبارك تعالى. فإن شاء الله ننتهي فقط من بحث لغة العظمة ويقع في اختبار. ثم بعد ذلك نبدأ في بحث القواعد الأصولية، دراسة النظرية وتدرية. لا البحث في طور التجهيز لم ينتهي بعد. لم ينتهي بعد. إن شاء الله نؤذونا بالتسجيل. نؤذونا بالتسجيل. هذا هو رابط البحث بحث اليوم قواعد علم الحديث هذا هو الرابط كما ذكرنا نود حتى الذي لم يدرك اليوم ان شاء الله ال احنا عندنا كل يوم خميس فالخميس القادم ان شاء الله يكون تم تباعة البحث تطبعه ويتم يعني تجليده وكما ذكرنا عند الطباعة تتركه اوراق خاليه بحيث نكتب فيها الفوات واضح كده نبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك أنت العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلة اللهم يمعلم إبراهيم علمنا اللهم يمفاهم سليمان فهمنا اللهم اجعل علمنا خالصا بوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم رزقنا العمل بما نعلم واجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا ينفعنا يوم القيامة ويكون ذلك خالصا لوجهك ولا تجعل لاحد فيه شيئا حينما نتكلم عن علم الحديث هذا العلم هو يقدم يقدم فرعا لا غنى عنه ألا هو السنة بمعنى أننا عندنا صنوان لا يفترقان يلتقيان في الدنيا ويلتقيان على الحوض القرآن والسنة القرآن والسنة هناك علوم خادمة للقرآن هناك علوم خادمة خادمة لكيفية تلاوة القرآن كيفية فهم القرآن الناسخ المنسوخ قراء الشاذ قراء متوترة قواعد في التفسير وما شابه ذلك فكما انبرى علماء في العلوم التي تخدم كتاب الله كذلك انبرى جملة من العلماء في خدمة هذا العلم الذي يخدم ويحفظه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما لان الله عز وجل قال ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الذكر اسم جنس يعم كل ما يذكر, بها يذكر به ربنا عز وجل فيشمل الوحيين فالتورن ما يتلى في بيوتكم من ايات الله من القرآن والحكم اللي هي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني وديت القرآن ومثله معه وقد ذكرنا في درس الأمس درس القاعدة الفقهية أن القرآن والسنة صنوان في الاحتجاج والمثلية ومن فرق بينهم فهو ضال الذي يقول إنما نكتفي بالقرآن فهذا ضال يريد يعني الطاعة السنة فالحاصل أن نقول أن القرآن والسنة صنوان محفوظا بحفظ الله عز وجل فقول تعالى وإن له حافظون يشمل حفظ الله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكما حفظ الله كتابه برجال حفظوه أخذوا القرآن باستمد المتصل كما نزل من الله لجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى تابعين إلى يوم الناس هذا بل إلى قيام الساعة يقرأ القرآن بالسند المتواتر المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد أمة لها سند يتصل عبر هذه القرون إلا أمة الإسلام لأن الله جل هو الذي تكفل بحفظ كتابه أو حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمة السابقة يوم السبق لما استحفظوا على كتبهم ضيعوها الله قد استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوا الأمانة وما أدوا الرسالة وكاتبوا وحرفوا ثم قالوا هذا من عند الله أما أمة الإسلام فحفظت بحفظ الله له فمن حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قير أيضا رجالا الحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها لنا كما ذكرنا الكتاب والسنة سلوان التقيان في الدنيا ويلتقيان على الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد تركت فيكم بعدي اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي قال ولا يسرق حتى يرد على الحوض فالحاصل أن كما أن القرآن حجة لا يسعى لأحد أن يتركها فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهما في النثلية سواء إذا سبت الخبر ولو كان من نقل فهو فوحج لا يسعى ردها بل أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن لذا قالوا أن السنة قاضية على القرآن إيش معنى قاضية على القرآن قاضية على القرآن أي أن السنة توضح المبهم في القرآن موضحة لمبهمه مخصصة لعمومه مفسرة لمجمله واضح كده بل هناك من الأحكام من جاء في السنة ولم تأتي في القرآن من أحكام الصلاة والزكاة والنكاح فهناك أحكام في القرآن في السنة لم تأتي في القرآن والأمثلة كثيرة الحاصل أن العلماء قد انبروا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما قال ابن سيرين قال كان الناس يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقبل قولهم فلما وقعت الفتنة بمقتل عثمان وظهر الخوارج وظهر الذين يكذبون قال سموا لنا رجالكم انتهى الأمر خلاص الصدر الأول كان صدر كصدر الأول كان عصر الصدق والأمانة في النقل فلما وقعت الفتنة ودخل في صف المؤمنين ما ليس منهم وظهر الكذب وناس يجبن على على النبّي صلى الله عليه وسلم قال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم لا يقال قيل قيل وقال إنما من القائل وثم ينظر في حالي وشأني وما شاله إن برى كما ذكرنا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا ظهر هذا العلم الذي يسمى علم المصطلح، العلم الذي يسعى إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النظر في السند، النظر في المتن، النظر في فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك. مؤلفات ما بين قواعد ما بين نظم ما بين نثر ما بين غيرها من المؤلفات التي صنفت في هذه الأول الفصل الأول نبدأ بذل الله تبارك تعالى قواعد تتعلق بخفر أحد عندنا الفصل الأول يشمل مجموعة من القواعد بعد ذلك إن شاء الله هنقول قواعد منفردة بذاتها يعني إن أردتم أيضا نسد لكم سردا سريعا لأهم القواعد التي سوف نتناولها نتناولها إن شاء الله الفصل الأول من هذا البحث يتضمن جملة من القواعد المتعلقة بخبر أحد سنعلم ما مع الخبر أحد وإيش الفرق بينه وبين متواتر فالقاعدة الأولى القاعدة الأولى بتقول خبر أحد حجة في الاعتقاد قاعدة الثانية خبر الواحد يسمى الواحد الأحد أو الواحد كنهم صار خبر الأحد الصحيح يقبل فيما عمل به البلوى قاعدة الثالثة خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة هذا هي قاعدة ثلاثة متعلقة بخبر الواحد وهذا الفصل الأول ثم تاتي القاعدة الرابعة الخبر حج بذاته وإلا يعمل به أحد قاعدة الخامسة إذا خالف الله ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى هذه القاعدة مهمة وسنعلم كيف الجمع بينها وبين القاعدة الأخرى لتقول الراوي أعلم بما روى القاعدة الثالثة البذعة ليست قطحا من كل وجه سننظر إلى حكم رواية المبتدع وهل يرد كلية أو يقبل كلية أم فيه تفصيل وما عمل أهل المصطرح في ذلك القاعدة الثالثة تقول مخالفات المقبولين شذوذات ومخالفات الضعفاء منكرات مخالفات المقبولين لما لم نقل مخالفات الثقات سئتي الفرق بين الثقة وبين المقبول لأن كل كلمة في القاعدة لها مدلول لذا لم نقل مخالفات الثقات إنما قلنا مخالفات المقبولين شذوذات أو الضعفاء منكرات قاعدة ثامنة لا حجة في الضعيف في شرعينا الحنيف لا حجة في الضعيف في شرعينا الحنيف كلام عن الحديث الضعيف وهل يرد أو يقبل وهل العمل عليه إذا كان ضعفه يسيرا إلى غير ذلك قالت ياسعة العمل والقبول من قراءة صحة منقول حديث ما فيه ثم رأينا عمل الكافة والعم بعد العامة عملوا به هل يكون العمل به للعامة قرينة على صحته أم لا قاعدة العشرة أصح شيء في الباب ليس تصحيح من كل وجه كثيرا ما نسمع تنزيل وغيره يقولون هذا الحديث أصح شيء في الباب هل هذا صغة تضعيف أم تصحيح أم فيها تفصيل قعد الحديث عشر الحديث عشر من أسند فقد بريء وأحالي بمعنى هل الأفضل في طريقة المحدثين أن يروي الأحاليث بأساندها وإن كان فيها ما فيها من ضعف أم ينطقي وهل قاعدة سيندم المنتخب صحيحة أم فيها نظر سيندم المنتخب, مش المنتخب سيندم ومن هو المنتخب القاعدة التي تليها علول الإسناد مطلب كمالي لا أصلي العلو أنواع العلو ومتى يقدم النزول على العلو ودراسة الثلاثيات القاعدة التي تليها المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها كلام الأقران يطوى ولا يروى من هو القريم ومتى يكون كلام الأقران مطروح وشهادتهم مجروحة وهل هذه قاعدة لها شواذ أم كل قرين إذا تحدث في قرينه يطرح قوله ثم بعد ذلك التعديل المبهم يقدم على الجرح المبهم قاعدة متعلقة بالجرح والتعديل وبعد الأمور المتعلقة بذلك الفرق بين التعديل المبهم والتجريح المبهم وغير ذلك قاعدة التي بعدها من التدليس ما ضر ومنه ما مر هناك تدليس يمر وهناك تدليس يضر قاعدة قبل الأخيرة المتسائل في انفراده نظر ثم نختم بالقاعدة الأخيرة ومسك الختام مع قاعدة ولا انفاقة البخاري صحة فلقد فاق في حسن الصناعة مسلم. والإنفاق البخاري سحّتا، فلقد فاق في حسن الصناعة مسلم. وهذا الكلام ليس عندي، يعني أقصد أن هذه الكلمات التي في القاعات الأخيرة، إنما تبصناها كما سيأتي يعني من أحد العلماء الذي الذي نظمها، فإن شاء الله. يعني كل هذا سيكون يعني متابعًا في درس الخميس الذي هو في بحث البيان الأساس إيش معنى الأساس حد بحث ولا إحنا ايه البيان الأساس إيش معنى الأساس حد بحث فيها ولا لا قاع البحث بعنوان البيان والاسيس في قواعد من الحديث الاسيس ها هو الشيء الغزير الافيس هو الشيء الغزير نبدأ بحمد الله تبارك تعالى مع القواعد الأولى كما ذكرنا أن الفصل الأول يشمل على قواعد ثلاثة هذه القواعد تتعلق بخبر الأحد خبر الأحد يسمى خبر الواحد ويسمى خبر الأحد وكلهما صحيح نقول أولا كتقويم الخبر حديث النبوي بينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى نوعين خبر هو الحديث النبوي باعتبار وصوله إلينا آ عن الغزير أو الكثير نعم باعتبار وصوله إلينا انقسم إلى متواتر وأحاد أما المتواتر فهو في اللغة ما تواتر الشيء أي إذا تتابع قالوا مطر متواتر إذا سقط غزيرا ومنه قول تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى المتابعون. أما المتواتف في الاستلاح، اصطلاح أهل المصطلح، ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من الطبقات في جمع يروي. يستحيل في العادة أن يتواتئ على الكذب. نحفظ كده تعريف الأثر أو الخبر المتواتف ما يرويه جمع عن جمع. يستحيل في العادة لما قلنا في العادة ساتي. يستحيل في العادة أن يتلاطعوا على الكذب لما نيجي نوضح تعريفات وكلمات هذا التعريف ما راه جمع عن جمع في كل طبقة من الطبقات نحن عندنا الطبقة قد تشمل عصرين وقد تشمل عصر واحد بمعنى قد يروي, في قد يروي تابعي عن تابعي عن تابعي يعني لا يشترط في الطبقات وهذه احفظوها لأنها مهمة لا يشترط في تتابع الطبقات أن يكون هذا التتابع في القرون بمعنى قد يروي تابعي عن تابعي عن تابعي وقد يوضح في السند الواحد ثلاثة من التابعين يروي كل واحد على الآخر عن الصحابي بنقول كده ليه عش تحملونا بس عشان الموضوع ايه اه محتاج اه تركيز بس في الحديث المرسل لما بنقول المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا المرسل الحديث ضعيف رغم أن المرسل فيه تابعي يروي عن النبي لماذا قلنا ضعيف ألا يقال أن هذا التابعي لا يرو إلا عن صحابي والصحابي إذا لم يذكر أصحابه كلهم عدول فإذا سقط الصحابي من السند لا يضر فصحابه كلهم عدول عدلهم الله وزكاهم النبي فإذا روى تابعي عن الرسول فلما نقول أن هذا السند يمر لأن الذي سقط هو صحابي والصحابه كلهم عدول قلنا لا لأن هنا الاحتمال يأتي أن هذا التابعي لا اشترط أن يكون قد روى عن صحبي بل قد يروي تابعي عن تابعي عن صحبي وإن كان الصحابة كلهم عضول فهذه الصفة لا تتوفر في التابعين واضح كده فنحن لا نضمن ولا نأمن, ولا نأمن لا نأمن أن هذا التابعي قد روى عن تابعين آخر ويكون هذا التابعي الذي سقط من السند يكون ضعيفا يكونوا تذاباً، فالاحتفاظ أولى، بل أوجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أن في أن ننسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهو من أن نخطئ في نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مولتان، لأن نخطئ في ألا ننسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أحوى من أن نخطئ في نسبة شيء إن النساء لم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاعدة من النار نعم أحسن ها وهناك من الأسنيد ما ورد فيها أن سبعة أو ثمانية من التبعين يروي بعضهم على بعض يروي بعضهم عن بعض إذا نعود مرة أخرى لا يشترط في لا يشترط في مسألة تعدد الطبقات تعدد القرود نرجع مرة تانية إلى تعريف الحديث المتواتر. قبل أن نكمل، من يستمع الآن لعلم الحديث كمقدمة لأول مرة، قد يجد أمور أمور صعبة. عايز السلام كده. فبنقول يعني شيء نصيحة سريعة كده. طلب العلم لا يشترط أن يفهم كل شيء في المحاضرة. طلب العلم الذي جالس إلى علم المصطلح علم الأصول علم التفسير أي كان فلا يشترط أن يخرج فاهما لكل شيء قد يفهم في أول اطلاع على هذا العلم إلى نصف الدرس قد يفهم نصف الدرس أو ربعه وأذي فتوحات من الله عز وجل فأنت كأول مرة تسمع ما في علم الحديث قد تفهم نصف الدرس لكن هذا جيد أنت أصبحت لك أرضية في هذا العلم حتى إذا حضرت في مكان آخر أو في كتاب آخر يكون أنت عندك أرضية فبعد هذا بعد سنة بعد أقل بعد أكثر إذا عرض عليك هذا العلم لمرة الثانية أو الثالثة سيكون هذا سهل يسير عليك لأنك كما ذكرنا في أول مرة وكان في شيء من أنت وضعت لك أرضية تبني عليها أما إذا فررت لأنك لا تفهم فلن تكون هذه الأرضية التي لابد أن يبنى عليها إن شاء الله نحاول نوضح الأمثلة حتى يكون الأمر سهلا يسيرا الحديث المتواتر يرويه جمعا جمع كم عدد هذا الجمع يعني ما هو العدد الذي إذا تجمع قلنا هذا أثر متواتر هل يرويه سبعون عن سبعين مئة عن مئة عشر عن عشر اختلفت أقل في ذلك منهم من قال لابد أن يكون في كل طبقة أربعة فصاعدا قالوا لأن أعلى عدد في الشهود أربعة ومنهم من قال يرويه اثنان عن اثنين لأن أقل شهود اثنين، منهم من قال لابد أن يرويه عشرون عن عشرين في كل طبقة لماذا قالوا لأن الله قال إياكم منكم عشرون صابرون ومن من قال لا لابد أن يرويه سبعون لأن الله قال واخترى موسى قومه سبعين رجلا من قاتله كلها تعود إلى مسألة الاجتهاد والراجح والله أعلم وأعلم أن التواتر لا ينحصر في عدد بعينه ولا توقف على عدد بعينه وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث أن الخبر طالما أفاد العلم القطعي خبر متواتر طالما قد أفاد العلم القطعي اليقيني الذي لا يشك فيه فهذا خبر متواتر ولو قل رواته نقول ثاني الخبر طالما قد أفاد, أفاد العلم القطعي لأننا كما سنعمل أنا إن شاء الله أن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان اقول أقول كما سنعلم الآن إن شاء الله أن خبر المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتفح فيه عن ذان لذا فاللاجح هو أنه لا نذكر عددا بعينه وإنما الحديث المتواتر طالما أفاد العلم القطعي اليقيني الذي يقع في ذهن الإنسان ولا يستطيع الإنسان أن يرده فهذا يسمى خبر متواتر وهنا إشكال وهذا كما ذكرنا عليه جمهور الحديث وهنا إشكال هذا الإشكال ذكره ابن قدامى في كتاب روضة الناظر وذكره الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قالوا تقولون أن خبر متواتر هو الذي يفيد العلم القاطعي ثم رجحتم أنه لا يشترط له عدد دعاينه فكيف تحكمون أنه متواتر وأنتم لا تعلمون العدد الذي اشترط وجوده للحكم عليه بأنه متواتر كلام صعب نقول تاني مفاذ الإشكال تقولون أن الخبر المتواتر في العلم القاتل وتقول الخبر المتواتر في نفس الوقت لا اشترط له, له عدد معين فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدد الخبر المتواتر الجواب عن هذا الإشكال أن يقال وهذا الجواب البديع ذكرت ما ذكرت من قدامة وشكل سنة ثانية قالوا إنسان جائع إنسان جائع هو يعلم أن الخبز مشبع والماء يروي فهل هذا الجائع يعلم أقل قدر من الماء أو الخبز يقع به الإجباع لأننا لا نعلم ها نحن نعلم أن الخبز مجبع والماء يروي ولكن لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك ونحكي ذلك لذلك نحن نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد أفاد العلم الضروري إذن هدى إذا نقول هذا خبر متواتر لأن العبر ليس بالعدد العبر بحصول العلم لا بالعدد الذي يقع فيه كما ذكرنا هذا المثال الذي ذراه قدامنا الإنسان يعلم أن يعني ضع هذه أمام أمام هذه العلم المتواتر يفيد الخبر المتواتر يفيد العلم القاطعي واضح كذا أمامه الخبز والماء الخبز مجبوع الماء ما يروي والماء يروي هذا أمم ذلك هل نعلم أقل ما يقع به اللي والإجبار لا وكذلك الخبر مطايح العبر فيه بما حصل من العين نرجع مرة أخرى إلى الراجح إنه لا يشترط عدد بعينه وإلى فقد يأتيك سبعون رجلا بخبر سبعون رجل جاءوا بخبر توتروا عليه ولكن هؤلاء أنت تعلم يعني من حالهم ترتب من هذا ومن ذلك وترى نفسك قد ترددت في قبول خبرهم لأن فيهم ما فيهم من الأقويل وقد يأتيك عدد دون السبعين ولكن يغرب على ظنك أنهم صادقون أمناء لا, لا يجذبون فتقبل خبرهم اذا أنت حينما قابلت خبر الأقل دون الأكثر هل هذا لأمر في النفس أو لهوى؟ لا إنما لانه وقع في نفسك من الطمأنين إلى هذا العدد وان كان دون السبعين لذلك بيقول بحجر الكثرة أحد شروط التواتر. وإذا وردت بلا حصر لعدد معين بل تكون العادة أحالة أن يطوَّطَوا على الكذب. نيجي نعرف ما معنى العادة. يعني كثيراً ما نسمع يقال الحذر مطايَتَر يرويه جمعا جمع يستحيل أن يطوَّطَوا ها في العادة على الكذب. يعني كلمة العادة. في لما نقول كلمة استحيل أن يطوَّطَوا في في العادة على الكذب هذا احتراظاً من الوقوع العقلي. يعني إيه؟ هل عقلاً, هل عقلا يستحيل أن يأتي مئة من بلاد مختلفة يتفق فيما بينهم على احداث معلومة بالكذب هل من ناحية العقل يستحيل أن يأتي مئة عشرة من إفريقيا وعشرة من أسيا وعشرة من ألمانيا من بلاد متفرقة هل العقل يستحيل أن يأتي مئة من بلاد متفرقة فيحتاجوا شيئا لم يقع هذا قد يقع العقل لا يستحيل ذلك وقد يقع مثل مثل هذا الأمر واضح كده فقد يتواتو على الكذب وهذا قد وقع بالفعل اقرأ قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رح يفسدون في الأرض ولا يستحون عملوا إيه هؤلاء من بلاد يعني كانوا يمسك قومهم وكانوا كثرة ولكن تواطئوا على الكذب فالعقل لا يستبعد العقل لا يستبعد أن يقع مثل هذا لكن هناك فرق بين الوقوع العقلي وبين العادة الوقوع العقلي قد يقع بنوع من التدبير والمكر أن يتواطئ مئة ألف وإلا حينما تنظرون إلى الإعلام تعرفوا مثل ذلك على الكذب الصراح الله فلما نقول في العادة احترازا من الوقوع العقلي ايش الفرق بين العادة والوقوع العقلي الوقوع العقلي قد يقع في هذه الحياة ان يتواطى الف او يزيد على احداث شيء او على كذبة وذكرنا وذكرنا مثالا لذلك في كتاب الله عز وجل واضح كذا فلما نقول في العادة أي احترازا من الوقوع العقلي لأنه لا يبعد عقلا أن يقع مثل هذا الكذب ولكن في العادة في الأغلب في ها يبعد أن يستحيل جماعة آه كثر آه اختلفت مواطنهم وبقاعهم على أن يحدثوا كذب كذبا وأن يخترعوا شيئا لم يقع واضح كده نرجع مرة تانية للتعريف تعريف خبر متواتر هو ما يروز جمعهم عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وهذه استحالة عادية من العادة وليس عقلية. حينما تسأل خبر متواتر ماذا يفيد خبر متواتر يفيد العلم القطعي اليقينين الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه لا يمكن أن يدفع بحال، لا يحتاج إلى نظر ولا بحث، وهذا الذي عليه المهول العلماء، فتجد النفس مقربة به بلا جد بلا شك، لما نقول مثلا مكة وجود مكة وجود الصين وجود القمر، هذا علم لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى بحث، يستوي فيه العالم والجاهل الصبي. والكبير الرجل والمرأة لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى بحث واضح كده هنا فائدة لابد من إضافتها ذكرنا في تعريف الحديث المتواتر قلنا أن يستحيل الطاعط على الكذب هنا تنبه لما نقول أن روات المتواتر يستحيل أن يعطوا على الكذب نقول روات المتواتر يستحيل أن يعطوا على الكذب في نفس الأمر يستحيل أن يكتمو مواقع بالفعل عندنا أمران نختم بهما درس اليوم ندرس في شويه فلن عليكم عندنا أمران الروث المتواتر كما قلنا انه يستحيل ان يتواطئوا على الكذب يعني يستحيل في العادة أن ان شيء شيئا لم يقع فكذلك يستحيل ان يتواطئوا على كتمان ما وقع ايش الفرق بين الاثنين ثبوت ثاني المتواتر كما قلنا انه يستحيل ان يتواطئوا على الكذب ان يعني يقول بشيء لم يقع، فكذلك يستحيل على أن يستحيل أيضا أن يتواتر على كتمان شيء قد وقع. لما نقول ذلك؟ نقول ذلك لأن أهل السنة يقولون أن رواة المتواتر كما أنهم يستحيل أن يتواتر على الكذب. أن يخطر عشاء لم يقع فكذلك يستحيل أن يتواطأ على كتمان ما وقع وهذا يردون به على من يردون به على الرافض لأن عند الرافض قالوا إيه؟ من أصول الرافض قالوا أن الروات المتواتر يستحيل أن يتواطأ على الكذب. قالوا ولكن لا يستحيل أن يتواطأ على كتمان شيء قد وقع بالفعل لما قالوا ذلك قالوا ذلك لأنهم يرمون الصحابة بطهمة باطلة قالوا الصحابة جمع بل حد التواتر تواطعوا على كتمان خبر خلافة علي نقول أهل السنة أجمعوا على أمرين أهل السنة أجمعوا على أمرين أمر الأول روات المتواتر كما يبعد أن يتواطعوا على القول بشيء لم يقع أيضا يبعد أن يتواطعوا على كتمان شيء قد وقع الوافد وافق أهل الحديث في القضية الأولى وخالفوهم في القضية الثانية لما؟ لأ لأن من أصول الوافد أن الصحابة قد تواطعوا في جمعهم المتواتر تواطعوا على كتمان خبر قاله النبي هكذا العمود على كتمان خبر نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن عليا خاليفته من بعده قال قال الغافد فقد تواتأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على كتمان هذا الأمر وهم يعني تزرعون بذلك إلى قولهم بعدم صحة خلافة الصديق أبي بكر رضي الله رضي الله عن إلى هذا الحد ننتهي. صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم هذا الله على وأعلم ورد العلم اليه أسلم اللهم اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة واتفنا ربنا هم الدنيا والآخرة ارضى على الأنصار والمهاجرة صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم اكثروا من الصلاة على النبي في ليلة الجمعة كما قال لنا السلم فإن صلاتكم معروضة علي لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن قيامه بالليل قال أجعل لك نصف صلاتي أي أصلي عليك النصف صلاة قال زيد إن شئت قال أجعل لك صلاتي كلها أي أكثر عليك من الصلاة في ليل في كل صلاتي قال له نبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث إذا همك ويغفر ذنبك قال ابن ثانية معلقا على هذا الحديث من مفاتيح تكثير الذنوب, من الذنوب وتفريج الكروب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف سجد النبي سجودا طويلا شكرا لله فلما سألوه قال أخبرني جبريل أن من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله موعدنا غدا الساعة العشرة مع تفسير سورة النساء وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته